إني أقي إلى كتاب كريم إن ربك وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين إني ألقي إلي كذا إني ألقي إلي كتاب كريم إني إِنَّ أُلْقِيَ إِلَيَّ إِتَّقُوا كَلِمَةَ إِنَّهُ مِن سُلْيَمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ إِنَّ موسیقی Eu